وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين جريان النزاع في اسم الزمان بناء على ما تقدم قد يظن, قد يظن أو يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان شنو تفضلوا؟ بناء على, على, على ما تقدم شنو قلت؟ هذا قال مقاما بالام تقول مقاما بالام وبناء على ما تقدم هذين الشرطين، معقول ما قرناه بالأمس؟ وبناء على وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح. ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد استلاحا ويتبخ أيضا عدم شمول النزاع بالافعال والمصادر كان الكلام في الدرس الماضي كما بين بعض الاخوه في الفرق بين المشتق النحوي والمشتق الاصولي وقلنا ان العلاقه بينهما هي علاقه عموم وخصوص من وجه صحيح هذا قلناه بالامس وذكر المصنف ان المشتق حتى يجري فيه النزاع نحتاج الى توفر شرطين الشرط الاول حتى يجرم نزاع في المشتق الشرط الأول أن يكون المشتق أن يكون المشتق يحمل أو جاريا على الذات ويحكي عنه الشرط الثاني أن يكون المشتق بعد زوال الوصف أن تكون الذات بعد زوال الوصف باقية هذا كان الكلام فيه بالأمس الآن المصنف ستجلق هذه المطلقة إن شاء الله يشرع في ذكر بحث جديد ستجلق هذه المطلقة إن شاء الله يشرع في ذكر مبحث جديد وحاصلوا هذا البحث أنه بناء على ما ذكرتم بالأمن من الشرط الثاني قلتم يشترط قلتم يشترط في جريان النزاع في المشتق أن تبقى الذات بعد زوال الوصف ولكن لو زالت الذات بعد زوال الوصف فالنزاع لا يجري هذا قلته بالامس قد يقول قائل على هذا الشرط على الشرط الثاني على هذا لن يجري النزاع لن يجري مع اسم الزمان لماذا قال لانكم شربتم حتى يجري النزاع لابد ان تكون الذات باقيه من باب المثال مثلا قلتم بالامس زيد قائم او زيد عالم زيد نائم زيد جالس قلتم هنا لو زال النوم لو زال الجلوس لو زال القيام لو زال العلم لو زالت الفقاهة لو زال لو زال لو زال, لو زال الذات باقية زيد يبقى بعد زوال ذات زيد لا تزول ايضا فلقد الذات باق محفورة فهنا النزاع يجري بينما لو كان ذات يسترد منه زوال النزاع لا يجري مثلا لو قلت الإنسان لو قال الإنسان حيمرافق وزاله الناطقيه زال هذا الوقف زال هذا العارض الذاتي زال عن الانسان يزول ايضا معه الانسان باقليه يعني ما يبقى عندنا انسان ناقص ناطق او انسان ناقص حيوان وكذلك في الماء ايضا الماء مركب من عنصرين عنصر يسمى هيدروجين وعنصر يسمى أكسجين فلو زال احدهما لا نقول عندنا ما ناقص أحد العناصر وإنما ما أصلا ما موجود يكون ثالث انتفاع الموضوع فاكم إذا هذا الشرق قبل تموه كما ذكرتموه بالأمف المستشكل يقول على هذا يخرج اسم الزمان عن محل النزاع هنا أبل قلتم أن المشتق يشمل المشتق الأصولي يشمل اسم الفاعل واسم المفعول ويشمل اسم المكان ويشمل اسم الاله ويشمل اسم الزمان نحن اليوم نخرج اسم الزمان من النزاع في المشتق الأصول علىها كرام المستشكل لماذا ما يدخل قال لأنكم شرطتم أن تبقى الذات بعد زوال الوقت صحيح اسم الزمان مثلا نقول مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان في يوم عاشوراء مقتل يعني اسم الزمان يوم عاشوراء اليوم يعني ولنفرض أن المقتل كان في يوم الجمعة ولنفرض هذا يوم الجمعة ذات تختلف عن ذات يوم السبت والأحد وإلى آخر فإذا زاء يوم السبت ذات يوم الجمعة تزول ليست باقيا جزمة فالقاتل في يوم السبت لا يقال متلبث بالقتل لأنه تلبث بالقتل في يوم الجمعة فإذا زاء يوم الجمعة إذا زال الوقت والقاتل زال يوم الجمعة إذا زال الوصف زالت الذات وهي يوم الجمعة في يوم الثالث ذاته تختلف عن ذات يوم لأن ما هو تعريف الزمان قال الثلاثة في تعريف الزمان الزمان أمر سيام غير قار غير قار يعني غير باطي غير مستقر الزمان أمر سيال غير قار يسي يوم الجمعة ذات يوم السبت ذات بل حتى يوم الجمعة القادم تختلف عن الجمعة السابقة واضح فإذا قلنا مقتل الحسين كان في يوم الجمعة يوم عشورة فإذا زال اليوم اذا زال وصف القاتل زالت الذات ايضا واضح الاشكال لان انتم بالامس أنت شربتم في جريان النزاع في المشتق الاصولي بقاء الذات ان تبقى الذات محفوظة اليوم نقول لكم في اسم الزمان لا تبقى الذات محفوظه لان الزمان امر غير مستقر امر سيال فإذا ذهبت حصة يوم الجمعة وجاءت حصة يوم السبت الذات في يوم السبت الحصة في يوم السبت تختلف عن الذات في يوم الجمعة أصلاً وعلى حسب المطلب فإذا زال الوقت زالت الذات يقول المستشكل فاسم الزمان اسم الزمان كالذاتيات كالناطق يعني كالجنس والفصل إذا زال أحدهما زالت معه الذات نقول أيضا إذا زال الوقت يوم الجمعة زالت ذات يوم الجمعة أيضاً فعلى هذا النزاع هنا في المشتق الأصولي لا يجري فتر الزواج الاشكال الإشكال واضحة إشكال المشكل عند الاخوه جميعا عن الاشكال واضح اذا كان هذا واضح اذا المستشكل يقول اسم الزمان كالمقومات الذاتيه يعني كناطقيه كالحيوانيه بالنسبه الى الانسان فاذا قلنا مقتل الحسين كان في يوم الجمعه ثم زاد الوقف زاد زاد ايضا اذا هذا الاشكال واضح الجواب الجواب جواب المكنس يفهم منه ان المصنف يقبل يقبل هذا الاشكال في الزمن لكن يدفعه بطريق اخر يقول اسم الزمان ما كان على وزن مفعل يعني مقتل اسم للزمان يقول هذا الاسم ما كان على وزن مفعل على صيغه مفعل ليس اسما خاصا باسم الزمان فقط بل يشمل اسم المكان أيضا نقول مقتل زيد يوم الجمعة يوم الجمعة ونقول أيضا مقتل زيد في المكان الفلان فكما يشمل اسم الزمان يشمل اسم المكان فصيغة مفعل لن توضع فقط لاسم الزمان حتى يصح الاشكال بل صيغه مفعل موضوعا الاعان من اسم الزمان واسم المكان فصيغة افعل لها فردان مو فرد واحد فقط الفرد الاول اسم الزمان والفرد الثاني اسم المكان فنقول نضرب ونقصد الزمان ونقصد المكان ونقول مقتل ونقصد الزمان ونقصد المكان إما كانت هذه الصيغة موضوعة للأعن وليس للأخص لخطوط الزمان فقط المطلف يقول فارتفاعوا من هذا الكلام يفهم أن المطلف يكمل الإشكال فارتفاعوا أحد الفردين لا يعني ارتفاع الصيغة بأكملها يبقى المكان يبقى طيغة نفعل اسمه المكان ونحن بالأمس قلنا اسم المكان يجري فيه أيضا يجري في النزاع المشاق الأصولي فارتفاع فارتفاع أحد الفردين عن محل النزاع لا يعني رفع الصيغة بأكملها هذا الكلام يفهم من أن المصنف يقبل الإشكال في اسم الزمان واضح بعد. حتى نجد نخلق مطر المصنف. لا يعني ارتفاع النزاع عن كل الصيغة لأنه الصيغه باقيه لسم المثال سنكبر أن نقول سنكبر أن نقول صيغة مسعن موضوعة موضوعة للأعن أو للأخص بل لا لا يعني احيانا نقول مقتل زيد ونقصد مقتل زيد كان في يوم الجمعة اسم الزمان طبعا اذا ما كان سر مجبل سنقول مقتل يعني مقتل يا مقتل مقصود الزمان او المكان نقول اذا اوضحنا يعني مرة نقول مقتل زيد كان في يوم الجمعه ومره اخرى نقول مقتل زيد كان في الشارع العام فتن فنقصد اسم الزمان في كلام و المكان في اخر المصنف يقول ارتفاع احد الفردين اسم الزمان ارتفاع احد الفردين لا يعني ارتفاع لا يعني ارتفاع النزاع في الصيغة لأن الصيغة لا فرد آخر والفرد الآخر يدخل في دخل النزاع هو في فارتفاع اسم الزمان عن موضع النزاع لا يعني رفع صيغة نسعل صحيح؟ نعم ترتفع صيغة نسعل إذا كانت موضوعة لخصوص لخصوص اسم الزمان فقط فالمصنف يقول نقبل هذا الاشكال في حالة واحدة نقبل هذا الاشكال في حالة واحدة نقبل هذا الاشكال اذا كان اذا كانت صيغة مفعل موضوع لاسم الزمان ونحن نقول صيغة مفعل الزمان يبقى جاري حتى في صيغه مفعل حتى قد ارتفاع اسم الزمان ايضا عن موضوع المزال ما عدل التضح الجواب او لا يصبحوا الاشكام اذا كان صيغه اسم... مشعل موضوع عليه اسم الزمان فقط اما نحن نقول موضوع على اسم الزمان واسم المكان فاذا ارتسع احد الفردين فثلاث من بعض المثال إذا كان في الدار فردان زيد وبكر ثم قلنا خرج زيد عن الدار التفتوا خروج زيد لا يعني خروج مطلق الإنسان خروج زيد لا يعني خروج كل الإنسان خروج أحد الأفراد خروج فرد لا يعني خروج الكلي المطلس يقول من هذا الباب خروج اسم الزمان عن موضع النزاع في المشتق لا يعني ان نرفع صيغه مفعل عن محل النزاع لا نعود ونقول صيغه مفعل مقتل مضرب وما شابهها مضرب او مقتل نقول هل هي موضوعه لخصوص المتلبس بالمبدا في الحال او للاعم منه ومن انقضى التلبس ما عادر التباح الإشكالة والجواب أولا سلمنا سلمنا البحث الثاني البحث الثاني أعتقد الجواب لمطعبا عليكم ولا السؤال أيضا ولا السؤال إن شاء الله البحث الثاني قد يقول قائل آخر مشكل آخر يأتي ويقول يقول عندي اشكال على ماذا يقول عندي اسكان على جريان النزاع في مثل ماذا في مثل نجار في مثل خياط في مثل فقيه في مفتح في مثل عالم بعد في مثل مفتاح بعد في مثل منشار يقول النزاع في هذه الامثله لا يجري لماذا؟ يقول لاننا نجذب أن مثل وخياط ومجتهد وفقيد ومستاح ومنشار نجذب أن هذه الأسماء موضوع للأعم من المتلبس فقط لماذا؟ المشكل يقول لأن النجار اذا كان ينجر في المنجرة استطيع ان اشير بيدي واقول زيد نجار نجار واذا جاء الى بيته ايضا استطيع ان اشير بيدي واقول هذا بيت زيد النجار وان لم يكن وان لم يكن متلبس بالنجاره لا جالس في بيته جالس يأكل في بيته أقول هذا زيد النجا وكذلك الطبيب سواء كان يمارس في الطبابة أو في الطبيب فلا فالمستشكل يقول إذن أنت لا يجري فيها النزاع لماذا؟ لأنها موضوعة للاعان موضوعة للاعان موضوعة للأعام عطوان واضح يصير هي حقيقة في الأعام من المتلبس مثل مفتاح هذا المفتاح مفتاح الباب سواء كان يفتح هو مفتاح وسواء كان في جيب الإنسان مفتاح أيضا فهتم مفتاح موضوع للأعام من المتلبس بالفتح وكذلك من شار سواء كان ينشر او لا موضوع على الرف معا النشر نسميه من وهو موضوع نسميه ايضا فلا نزاع في البن فلا نزاع في البن اذا هذه الامثله لا نزاع لنا لاننا نقول هي موضوعة للاعم من المتلبس بالمبدئ واضح الاشكال واضح الاشكال الجواب الجواب الجواب المصنف يقول نحن مع ذلك نبقي النزاع ونقول هذه الامثله وغير هذه الامثله داخل في النزاع في المشتق الاصولي عجيب كيف يقول نعم ولا عجب في ذلك نعم يدخل في محل النزاع لماذا يقول لانا نقول لكم هذا السؤال نقول لكم هذا السؤال اسم مفتاح اسم مفتاح يطلق على يطلق على المتندس بالفتح الفعلي القال يفتح فقط بالفتح الفعلي او او يطلق على يطلق على المفتاح الذي فيه شانيه الفتح شانيه الفتح شانيه الفتح شانيه فلا يعني هذا المفتاح اقول مفتاح فقط اذا كان يفتح او لا اذا اخترد وتنهي مفتاح ايضا هكذا مقروءه المفتاح المصنف يقول انتم خلطتم بين امرين انتم جعلتم اسم المفتاح لمن فيه فعليه الفتح فقط والحال ان اسم المفتاح موضوع ليس فقط للفعليه بل موضوع بالشائيه فحتى لو قال في جيدي يسمى ايضا نعم إذا زالت الشأنية إذا المفتوح كثر مثلا كثر وألقي في الطريق وأنا رعيته الآن هنا بعد أن ارتفعت الشأنية عنه أصبح مقصور هنا يأتي هنا أقول هنا أقول هل لا جعله مفتاحا أقول هكذا أنا جعله مفتاحا هل لا زال يسمى المفتاح الآن؟ لماذا اقول هذا السؤال؟ لأن شانيه الفتح قد ارتفعت عنه مو فعلية الفتح قد ارتفعت عنه وفرق بين الموردات لا لا على كلام المستشكل يقول المفتاح اسم ذو المتلبس ذو الفتح وغير المتلبس نحن نقول بطريق اخر نحن نقول اسم المفتاح موضوع لمن فيه عمليه الفتح فقط او لمن زالت عنه عمليه الفتح مثال اخر فيه. مثال اوضح حته مثال أوضح الفقي العالم او لا النجار الخياط الخياط نحن نقول اذا كان يخيط السور تلميذ ايضا خياط واذا كان في بيته جالس تلميذ هذا لانه لان قدره ملكت حرفه الخياطه لا تزال محفوظه عنده لكن السؤال متى تجي ادانه هي الخياطه متى الحرفه مرض مرض شديد افقده الذاكره هنا بعد فقد الذاكره هل اقدر اسميه خياط او لا هل نحل النزاع اما سيدنا اذا كانت الحرفه لا زالت عنده فسواء كان يمارس الحرف او جالس في داره الحرفه في ذهنه حاضره ولذا ولذا لو سعيته وهو جالس على الطعام سالتهم سؤال عن الخياطه يجيب او لا فلا زالت الحرفه حاضر فهو خياط السؤال متى ياتي اذا زالت حرفه الخياطه عنه نقول الان بعد ان نكون خياط وقد نسي الخياطه اذا زالت الخياطه عنه هل اطلاق اسم خياط عليه اطلاق حقيقي او مجالي وكذلك العالم ايضا اذا نجع العمامة والتهاب شيء اخر ثم اسميناه اهلا للشيخ فلاح هذا الاطلاق اطلاق حقيقي او اطلاق مجازي اما اذا لا زال يحفظ المهنة لا زالت الملكة لا زالت الحرفة لا زالت الفعليين فهو خياط فقيه عالم مفتاح الواق كان متلبس بالفتح فعلا او شائنا لا فرق بين الموجودين يتم بالقوه يعني لم يكن مفتاح لا شائنا بالقوه لا ما يعني الان لا بس في المستقبل يمكن يكون مفتاح لا شائني غير قابل غير القوه اتبح المطلب ما ادري او لم اتبحنا فرحب الله المطلب فالمستشكل خلط بين امرين كلام المستشكل يوافقنا لان المشكل كلامه يعني ان المستاح لا زال مستاحا سواء تدحى لم يفتح، نحن نقول هذا أيضا لكن نزاعنا بعد ان ينكسر بعد ان ينكسر ويلقى في الارض على كلام المشكل بالي على كلام ليس مفتاح لا نحن عن نزاع لذا الحاضر نحن نتنازع بعد ان يسر المستشكل كلامه قبل ان تفارحت نحن كلامنا نعمل طيب. اذا انكسر المستاح هنا يأتي النزاع الان حينما نقول هذا مفتاحاً هذا الاصلاك حقيقي لا نجازي الان ان المستشكل يقف الى ما قبل من انكسار ثم يتنازل بعد الانكسار يقول له مفتاح نحن نقول الان من يبدأ نزاعنا هنا بعد الانكسار اذا انكسر المفتاح وانت قلت هذا مفتاح اسألك هذا الاصلاك حقيقي او مجازي ان كنت تقول ان المفتاح من المتنبث فهذا اصلاق اصلاق حقيقي ان كنت تقول ان المفتاح ان هذا المستاح موضوع للمتلبس بالفعل او بالشأنه فقط فهذا اصلاق يصير اصلاق نجاجي واضح او لا نعم نعم ما قامت الاشكال شيخنا مفتاح نعم وقت عدم ان يكون في جيبي لا لا لازال مفتاح لان نحن نقول المفتاح ما كانت فيه شانيه الفتح لا فعليه الفتح فقط المشكل يقول لا يقول موضوع للاعاب سواء كان يفتح يوجد ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان يقول لك ان نحن امر بعد ان يقف هو من باب لك من باب امر اخر اطلنا عليكم من باب امر اخر مع الثفصائيين ثفصائي او نزاع الفيلسوف يبدأ بعد ان يقف الثفصائي ثفصائي يشك هل انا موجود او لا ثفصائي يشك هل انا موجود او لا الشيخ الرئيس ابن سينا يقول انتال هؤلاء انتال هؤلاء افضل حل افضل جواب لهم ان ترفع يلس و تصفعه على وجه هذا افضل جواب لطف الشر اذا قال اه قل له انت لست موجود فلماذا قلت اه لست موجود الفيلسوف يقول انا نزاعي يبدا بعد ان يقف الصائغ ليش لان الفيلسوف يبدا يقول هناك حقيقه فالصائغ يقول ليس هناك حقيقه نزاعنا من هذا الباب نحن مع المستشكل المستشكل يقول انا اقول المفتاح مفتاحا سواء فتح او لا لكن بعد ان ينكسر لا يكون المفتاح نحن نقول المفتاح مفتاحا سيئا يفتحوا في الجيدي لكن نتنازع بعد ان تقف انت بعد انكسار في نحن نتنازع حينما نسميه مفتاح نسميه تثمير حقيقية او مجازية. بعد الانكسار من قال انه حقيقة الاعام فاطلاق مفتاح عليه بعد الانكسار اطلاق حقيقي ومن قال خصوص المتلبس متلبس بماذا بماذا بالشأنية وبالفعلية متلبس بشأنية الفتح مستميه مفتاح اطلاق حقيقي ايضا وبعد حصير البحث انتهينا من البحث حتما تبدأ العبارة حتى نرجع الى مطلب الامن وبناء على اعتبار هذين الشرطين يا شرطين ان يكون المشتق محمول على الذات وان يبقى بعد ذواب الوقت يتبع ما ذكرناه في صدر البحر ماذا ذكرتم من ان موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار في صفة خارجة عن الذات وان كان معدودا من الجوامل السميثات الزوج الزوجية الزوجية تفخارج <تصفيق> عن الذات بدليل بدليل الآن جناب السيد القدويني اعجب صحيح؟ يمكن يمكن لا عدتنا نقول جناب السيد القدويني زوج ما زوجت تفخارج عن يقول مع ذلك المثنف مع ما دام تحمل على الذات سهيئة بالمعنى الأصولي مشتق وإن كانت تحفظ عند النحاط جاب يرجع العبارة قال وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موجع النزاع في المشتق يشمل يشمل ماذا يشمل كلهم يشمل كلهم يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام خارجة عن الذات وإن كان هذا المشتق من الجوامد يعني عند الدخاء يتضح أيضا عدم سمون النزاع للأفع والمصادر بينا بالأمس لماذا هذا ليش النزاع لأنها لا تحلل وإن كانت تسند على الذات كما قلنا كما يتضح ايضا ان النداع يشمل كل وقف جار على الذات ولا يفرق فيه بين ان يكون مبدأه من الاعراض الخارجية المتأصلة يعني التي لها في الخارج ما دي إذاكي. مثل البياض الالوان في الخارج لها لها وجود المتعفله كان دواب والقيام والقعود القعود ليس في الخارج هيئه اللون ليس في الخارج فرد او من الامور الانتزاعيه كان نقول فوق او تحت فوق وتحت ما له وجود في الخارج فوق تحت ما له وجود في الخارج هناك ما له في الخارج وجود فوق لكن فوق ليس له تأصل اننا له منشأ انتزاع فقط اذا كان باعتبار ان هذا هنا وهذا هنا اقول هذا صوت وهذا لوعك الثانع كفرامل سبب اعتبار فقط منشأ في الخارج متأصل ما لها لكن لها منشأ انتزاع فقط هاي العبارات خيطنوها في المنطق نقول زي فوق زي تحت بالاعتبار صحيح؟ فمنشأ انتزاع نعم وجود في الخارج اللي ليس لها وكذلك الأمور الاعتبارية مثل الزوجية مثل الرقية في الخارج أيضا ليس لها ليس لها تأصل وليس لها منشأ انتزاع وإنما الشارع يعتبرها اعتبارا فقط يقول المشتق الأصولي يشمل هذه الأمور الثلاثة يشمل ما له في الخارج تعثم يعني وجود خارجي ويشمل ما له منشأ انتزاع ويشمل الاعتبار أي الذي ليس له تعثم ولا منشأ انتزاع وإنما يعتبر الشارع اعتبارا قال كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين ان يكون مبدؤه من الاعراض يعني من شاء اشتقاقه من شاء اشتقاقه من, من الاعراض الخارجية المتأثلة مثل ماذا كالبيار والصوار له في الخارج له في الخارج وجود والقيام والقعود له في الخارج يبال وجود او من الامور الانتزاعيه كالفوقية والتحتية والتخزم والتأخر او قسم من العمور الاعتبارية المحضة كالزوجية والملكية والوقت والحرية اتبع هذا المطلع. قال جريان النزاع في اسم الزمان بناء على ما تقدم قد يظن ظلم يعني قد يقول قائم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمن لماذا في النزاع قال لي انه قد تقدم بالامس انه يعتبر في جريان النزاع بقاء يعتبر ماذا يعتبر بقاء الذات مع زوال الوقت مع ان زوال الوقت في اسم الزمان ملازم لزوال لماذا لان الزمان امر سيال غير قابل لان الزمان متطرن يعني لا يبقى متطرن يعني ينتهي متطرن الوجود فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق اذا كان السبت يعني السبت لا يأتي الا انعدل الجمعة وهكذا فلا تبقى ذات مستمرة مستمرة مستمرة فلا تبقى ذات المستمرة النعمة، فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا في يوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان ليست هي الجمعة، لم يكن لها وصف القتل، يعني لم يكن لزيد لدات زيد وصف القتل في يوم ااا لم يكن لها أصل لذات يوم السبت. لم يكن لها وقف القاتل فيها ويوم الجمعة تقرم وزال كما زال نفس الواق فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها لم يكن لها لم يكن لم يكن لم يكن, لم يكن للذات وصف القاتل فيها في هذا اليوم السادس فاذا كان كان يوم الجمعه مقتل زيد في يوم السبت الذي بعده ذات اخرى من الزمان لم يكن لها لم يكن للذات الاخرى وطفلقات في فيها في الجمعة فعيء وطفلقات اللي فيها في يوم السبت أيضا السبت ويوم الجمعة تطرن وزال بليت هيدنج كما زال نفس الواق ما عندنا لين؟ الذي بعده يعني بعد الجمعة <تصفيق> سيدنا فيوم في السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها لماذا يتبه لم لها؟ وصف القتل فيها في أي يوم؟ في يوم السبت يوم اليوم الثالث لم تكن ميسوسه بالقاتل وعندما وصفت اي يوم ويوم الجمعة زار وتفرغ هكذا يكون العباره خير يعني زار بل ضمير المذكر يعني لا الذي يرجع الى اليوم اليوم الذي فسا ماكو العبارة لا شوفوا ارجعوا للعبارة اقراوها فاذا كان يوم الجمعة صحيح مقتل زيدين مثلا فيوم الثابت الذي بعده بعد اي يوم سيدنا بعد الجمعة صحيح بعد الجمعة يوم الثابت ذات اخرى من الزمان لم يكن لها لم يكن لها لماذا للذات صحيح وصف القتل فيها في أي يوم في يوم السبت يوم السبت الذات غير موصوفه بالقتل وانما وصفت بالقتل في يوم ويوم الجمعه ترى ماذا انا راض والله <تصفيق> لا هو يوم الجمعة صباحا انت ترى حاله يوم الذي على اليوم اليوم الذي يوم السبت يعني اليوم الذي اليوم <تصفيق> بعد الجمعة لا في يوم السبت سيدنا يوم السبت الذي ياتي بعد الجمعه صحيح الذات فيه لم تكن متلدسه بالقتل في اي يوم وانما تلدست به في يوم وقد زال وكفر هكذا توصل العباره سيدنا اخذ العباره وشوفه وصلى الله على محمد واله الطاهر اه اختلاف